أنزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لا تأتينكم عالم الغيب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 120. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 121. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من أليم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 112. ولقد آتينا داود منا فضلا 113. يا جبال أوبي معه والطير 114. وألنا له الحديد 115. أن أنعمل سابغات وقدر في السرد 116. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 119. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر لَهُ له عين القطب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يَزِغْ يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 111. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات 112. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 111. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية 112. جنتان عن يمين وشمال 113. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتيهم جنتين ذوات أكل الخمط جنتين ذوات أكل الخمط وأثل وشيء من سدر قليل 126. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور 127. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 128. فيها ليالي آمنين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 111. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 112. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن 121. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ 122. قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وَمَا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 112. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 113. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق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 قُل لا تُسَألُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَأْمَلُونَ قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ قُل أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقُتُم بِهِ شركاء. كَلَّا 117. بل هو الله العزيز الحكيم 118. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 111. يرجع بعضهم إلى بعض للقول 112. الذي الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 113. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد 122. بل كنتم مجرمين 123. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا.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 وَمَا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون 118. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين 119. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 110. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي عندنا زلفا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عَن دَنَا زُلْفَى إِلَّا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ فِيمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ 121. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون 122. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 111. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 112. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 120. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 121. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا 117. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون 118. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم 111. يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إحكم مفترا 112. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وَمَا وما مِنْ من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 125. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير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 111. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 112. قل إن ربي يطذف بالحق علام الغيوب 113. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ فَبِمَا فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ 117. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد 118. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 119. وحيل بينهم وبين ما يشتهون